الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا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 فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ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 هذا ذِكررُ وَإِن للِمُتَّقينَ لَلحسْنَ م آبَ جَّّ تِعَدلُّ فَاتتحَتَهُ الأبوابَ متكئين فِيهَا يدعونَ فيِيها بفاكهَةِ كثيرَةِ وَشاب وَإادَهم قاصاتُ قرْ فيِي تر هذا ما تُعددون اليوم الْ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 129. إن ذلك لحق تخاصم